الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بعده يقول المصنف رحمه الله والمصدر كضرب وإكرام إن حل محله فعل مع أن أو ما ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه إذن بعد أن فرغ رحمه الله من, إعماء من بيان ما يتعلق باسم الفعل شرع في بيان ما يتعلق بالمصدر وهو الاسم الذي الثاني أو الاسم الثاني الذي ذكره من السبعة في من يعمل عمل فعله. قال والمصدر المصدر يعرفه بعض النحويين بأنه ما يدل على الحدث ما يدل على الحدث وهو أصل المشتقات والمصدر الأصل وأي أصلي ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل المصدر هو الأصل أصل المشتقات وهو الصحيح من الأقوال من أقوال العلماء وهو مذهب المصريين أن المصدر هو اصل المشتقات يشتق منه الأفعال وأسماء الفعل أسماء الأفعال وأسماء المفعول وهكذا أذن المصدر يعمل عمل فعله المصدر يعمل عمل فعله هل يعمل المصدر عمل فعله مطلقا أو بشروط وقيود المصنف رحمه الله ذكر شروطا وقيودا حتى يعمل المصدر عمل فعله فمثل للمصدر كضرب وإكرام ضرب هو مصدر الفعل الثلاثي ضرب، وإكرام هو مصدر الفعل غير الثلاثي أكرما وليكن في علمكم أن علماء الصرف دائما يفرقون بين الثلاثي وغير الثلاثي في المصادر ولهذا يقولون يقول أحدهم ميمي ميمي الثلاثي يكون من أجوفي صحيح او مه무ز او فذكر ما يتعلق بالثلاثي ثم قال وما عدا الثلاثي كل نجعله وما عدا الثلاثي كل نجعله وابن مالك يقول رحمه الله فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد فذكر ما يتعلق بالثلاث ثم قال فيما غير الثلاثة قال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس دائما يفرقون بين الثلاث وغير الثلاث ولهذا المصنف رحمه الله مثل للثلاث بضرب ومثل لغير الثلاث بإكرام قال إن هذه إن شرطية إذن هنا شروع منه في ذكر شروط عمل المصدر كيف عرفنا ذلك من قوله رحمه الله باب يعمل عمل فعله سبعة إذن المصدر من السبعة يعمل عمل فعله إن حل ما حل هو فعل مع أن أو ما إذن المصدر يعمل بشروط هذه الشروط أولها إن حل محله فعل مع أن أو ما يعني المصدر يعمل عمل فعله بشروط أولها أن يحل محله يحل محله فعل مع أن أو أو مع ما طبعا أن وما ها لا أن وما أن المصدرية وما المصدرية كلاهما مصدرية وهذه من الحروف المصدرية وهذا ظاهر لأنه لا يحل محل المصدر إلا حرف المصدر مع فعله وهنا يقولون والمصدر المؤول من كذا وكذا من ان والفعل او ما والفعل او ان وما دخلت عليه او كي وما دخلت عليه الى غير ذلك من حروف المصدريه والحروف المصدريه الخمسه المعروفه هي ان التي تدخل على الفعل المضارع وان التي هي حرف مشبه بالفعل وما ولو وكي هذه الحروف المصدريه معروفة. وزاد بعضهم همزة التسوية زاد بعضهم همزة التسوية والمصدر المؤول من همزة التسوية وما بعدها يسمى مصدرا متصيدا أو متصيدا من بعض العلماء يسميه مصدر متصيد ولا أدري سر هذه التسمية الآن أن وما أن ما لو أنكي هنا قال أن يحل محله فعل مع أن المصدرية أو مع ما المصدر بمعنى أننا نحذف الفعل مصدر ونعوضه بأن مع الفعل أو ما مع فعل يصح يبقى المعنى صحيحا ولا يتغير مثال ذلك تقول أعجبني هم؟ إكرامك زيدا أعجبني إكرامك زيدا الآن سنرى أن أكثر ما يعمل المصدر حين يضاف إكرامك أعجابا فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقايه للوقايه سنتوقف عندها بعد قليل والياء ضامر متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به اجلس هنا اكرام فعل ها اكرام اجلس هنا فاعل مرفوع ورفعه الضمه الظاهر على اخره وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه ها زيدا زيدا مفعول به ليعجبني ها ها اعجبها ها مفعول به لي للإكرام. منصوب ونصوب وفتح الظاهر على آخره نلاحظ هنا أن إكرام الذي هو مصدر الفعل اكرم إكرام مصدر قياسي للفعل اكرم أخرجا إخراج أدخلا إدخال الآن عامل النصب في زيد عامل النصب في زيد هل الشرط الأول يتحقق هنا أو لا يتحقق اعلم أن الشروط السبعة أو الثمانيه ذكرها المصنف يجب أن تتوفر حتى يعمل هذا يعني حينما يقولون يعمل بشروط كذا وكذا وكذا بد من استماعها إذا تخلف شرط فانه لا يعمل ننظر الآن في الشرط الأول أن يحل محله فعل مع أن أو مع, أو مع ما لانه نحذف إكرام ونعوضه بفعل مع, مع أن أو مع ما الآن اعلم أن الفعل لا بد أن يكون من هذا الفعل من المصدر إلى ظاهر حتى لا يتغير المعنى نقول يعجبني أو أعجبني أن ها أن أن أكرمت أو تكرم سنة الآن أعجبني أن تكرم تكرم زيدا أن أكرمت زيدا أيهما أقرب أن تكرم أو أن أكرمت من يجيب بالتعليل المصنف رحمه الله مثل اظن أعجبني لأن أعجبني شيء قد حصل واضح الآن أعجبني شيء قد حصل وليس شيء لم يحصل بعده لأن المضارع يدل على الحاضر أو المستقبل في قول كثير من أهل العلم الآن وهنا الجمله قدمت أو سبقت بالفعل الماضي إذن فعل الاعجاب حصل إذن لابد أن يكون سبب الإعجاب قد حصل مفهوم أعجبني واضح الآن لابد أن يكون سبب الإعجاب قد حصل لا تقول أعجبني أن تطير الطائرة تقول يعجبني أن تطير الطائرة يعجبوني أن تأتي إلي، أعجبني، عملك بالأمس، أعجبني أن عملت بالأمس، واضح الآن، إذن أعجبني أن اكرمت زيدا، أعجبني أن أكرمت زيدا، فنقول أن حرف مصدر مبني على السكون لا محله من العرب، اكرمت فعل ماضي مبني على السكون. لا محل له من العرب. التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل زيدا مفعول به منصوب. لاحظ هنا أن المصدر إكرام الذي عمل في المثال الأول تحقق فيه الشرط الأول وهو أن يحل محله فعل مع أن أو مع ما تقول أعجبني أن أكرمت زيدا. ثم مم. نمثل بهذا <تصفيق> القاعده في اخر الدرس احسن اعجبني الماء لا بس نعرج عليه اعجبني لماذا سميت نون الوقايه تقيل فعله من الكسر اخر الفعل ما هو أعجباء اخر فعل اعجبه هو الباء إذن الباء حتى لا, ت... لا يكسر الفعل لأن الاصل الكسر ليس للافعال لي الجر ليس للافعال لي حتى تقيه من الكسر تكسر النون اعجابان لان الياء ماذا يحصل الياء ماذا تقتضي تقتضي ان تكسر ما قبلها فعوض أن تكسر الباء من الفعل تكسر ماذا تكسر النون ولهذا يقال نون الوقايه ولكن لماذا لا يؤتى بها في قوله يعجي ها لا تعجبين لماذا لا يؤتى في فعل تعجبين ها تعجبين اتعجبين من امر الله تعجبي لاحظ ان الباء كسرت اي لماذا لم تات هنا الوقايه لتقي الباء من الكسر والفعل واحد لماذا لماذا لا تاتي الوقايه هنا من يجيب الذي يجيب له جائز وال والجواب جائز في حد ذاته ها اعجابني ايضا ان نقول أعجبي اعجاباني أعطيكم الجواب في قولنا أعجبني أعجبني وإن كنت قد أجبت عن هذا الإشكال هنا إذ المسجد أعجبني الياء هنا التي كسرت ما قبلها وجاءت النور هي ياء المفعول به مفعول به لاحظ جيدا هنا الياء ماذا مفعول به والفعل والمفعول به من هل هناك شيء بين الفعل والمفعول به؟ هناك شيء. الفاعل في الترتيب الأصلي. الأصل أن يأتي الفاعل ثم المفعول ثم الفاعل. الفعل ثم الفاعل, ثم الفاعل ثم المفعول ثم المفعول به. إذن المفعول به يختلف اجنبي عن, أجنبي عن, عن الفعل. بخلاف الفاعل. الفاعل والفعل كشيء الواحد، مثل المضاف والمضاف إليه. ولهذا هنا جاز كسر الباء هنا لأن هذه الياء ماذا؟ فاعل. فكان الفعل لم لم يكسر لماذا لان الفاعل مع الفعل كشيء واحد متلازمان وبالتالي كسر الباء هنا لا يؤثر لانه ليس في اخره كان الياء هي اخر الفعل مفهوم هذا إذن الفعل وفاعله كشيء واحد يقول بما لكل فعل فاعل فان ظهر فهو والا فضم من السطر. يعني لا بد لكل فعل من فاعل اما المفعول به فقد يكون وقد لا يكون وبالتالي دائما يقولون الفعل مع الفاعل كالشيء الواحد يعني هناك بعض الأحكام كهذا مثلا إذا حضر الفعل يتغيب ذلك لأن ماذا هو الخاتمة لأن هذه الياء كأنها ليست أجنبية عن الفعل كأنها منه وبالتالي هذا الكسر لا اعتبار له مفهوم هذا بخلافه اعجاباني ويعجبوني وغير ذلك لأن الياء في تلك الأفعال في تلك الأمثلة مفعول به وليه هنا دائما أو نحوها فاعل ولهذا لا تكسر مثل مثل قولهم قولهم العرب مثل هنا ضربتوا ضربتم يقولون كسر هذا لماذا سكن الفعل هنا الأصله ضرب لماذا سكن لا تعليل لماذا توالي اربع حركات يكرهون توالي اربع حركات ضاربه ثم تاتي تو ضاربه ثقيل جدا لكن لماذا لم يكرهوها في ضاربه ها ضاربا ها؟, ضاربا ها اليس هنا توالي اربع حركات ها اليس هنا توالي اربع حركات نعم ولكن لاحظ ان توالي اربع حركات فيما هو كالكلمه الواحده الفعل مع الفاعل كالكلمه الواحده وبالتالي هنا يكره تولي أربع حركات في الكلمة الواحدة اما هنا فليس كلمة واحدة هذه الهاء مفعول به ليس كلمه واحد. هذه كلمة وهذه كلمة وبالتالي جاز هنا ضربها ضربه ضربهم يجوز هذا لا يحدث ثقل لا توجد أربع. أربع حركات متتابعة في كلمة واحدة أما ضربته فقالوا هذه كلمة واحدة كالكلمة الواحدة ليست كلمتها لماذا؟ لأنه ما يعني التاء وضربة كالشيء الواحد الفعل ما فاعله كالشيء الواحد وبالتالي يكره تولي اربع حركات فيسكن الوسط طبعا لا, ت... لا... لا يتغير هذا ولا يتغير هذا لأنه مرفو... مضموم مبني العظام لبين الفاعل ماذا يبقى؟ يبقى هذا وهذا يذكر ابن جني في الخصائص يعلل هذه المسائل الدقيقة إذا نعود الى المصدر هذا الاول يقول تقول مثلا يعجبني ان تكرم ان تكرم هنا ناتي بفعل مضارع ان تكرم زيدا ان تكرم زيدا يعجبني اكرامك زيدا يعجبني اكرامك زيدا فيما الان ما <تصفيق> سبحان الله المثال على لساني <تصفيق> يعجبني هل مثل به المصنف <تصفيق> أنا, أنا, أنا اتحدث وافكر في مثال حتى جاء القول وبحث له عن مفعول به فوجدت الحق <تصفيق> يعجبني قولك هذا الحق الان قيدته بالآن لماذا طيب يعجبني قولك الحق يعجبني فعل مضارع مرفوع ورفعه رفعه الضمه ونون الوقايه ولا مفعول به قول فاعل ومضاف مضاف مضاف اليه الحق مفعول به ل للقول الان ظرف منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره الان نعوض قولك ب بان او بما مع فعلي مم. بماذا بما نعوضه، أم، يعجبني، ها، يعجبني أن تقول الحق الآن، زيد، زيد مثال آخر، يعجبني، ها ما تقوله. الحق الان زيد كلاهما صحيح في ان في نصب ماذا في نصب ماذا لا لا هي تقوله هنا وهنا لا في ان ان ناصبه اما ما فلا تنصب ما لا تنصب لكن هذا المثال لا يسحون نور الدين مثل بالآن هو على صحيح لكن تعليله غير صائب لحد الان هو غير لم يعلي لحد الان ان اذا دخلت على الفعل المضارع تخلصه للمستقبل ان اذا دخلت على الفعل المضارع تخلصه للمستقبل يعني يصير دالا على ماذا على المستقبل والجمله مقيده بماذا بالحال بالان وبالتالي لا يصح ان نعوض المصدر بقولنا ان تقول لان ان تخلص الفعل المضارع الى المستقبل فلا يصح ان تقول يعجبني ان تاكل الان او ان تشرب الان لان ان مع الان متناقضتان ان تدل على ان ما بعدها يدل يبدأ ماذا في المستقبل ليس الآن لكن لوarlotteák يعجبني أن تأكل هذا يحتمل الآن ويحتمل المستقبل واضح الآن يصح أن يكون الآن وأن يكون في المستقبل وهذه مسألة خلافية بين العلماء هل الفعل المضارع يدل على الحال يعني في الأصل هل يدل على الحال أو يدل على المستقبل أو يدل على الحال والمستقبل أو على ماذا يدل فيها تقريبا خمس أقوال أو كذا في هذه المسألة إذن يعجبني أن تقول الحق الآن هذا غير صحيح نقول يعجبني ما تقول الحق طبعا لا يصح أنه ما قل نعم يعجب. أنا أقول أعجبني لأنه يدل على الآن نقول يعجبني ما تقول الحق طبعا هنا ما مصدرية ما مصدريا فنقول ما حرف المصدري مبني على السكون لمحل معراب تقول فعل المضارع المرفوع ورفعه الضمة الظاهرة على آخر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت الحق مفعول به الآن ظرف إذن هذا فيما يتعلق الشرط الأول الشرط الثاني و لا يكون مصغرا الا يكون مصغرا هذا واضح الا يكون مصغرا لا يكون مصغرا بمعنى ان يكون مكبرا قولك مثل اول قولك قويلك الحق لو قلنا قلنا قويلك يعجبني قويلك الان سخرنا المصدر سغلنا المصدر فلا يعمل هنا فلا نقول يعجبني قويلك الحق لأنه لابد أن يكون مكبرا كيف؟ الكلام غير صحيح او ان نصفه نقول يعجبوني قويلك الحق يعجبوني قويلك الحق على ان الحق صفه لقويل اما ان نصفه فليصح الكلام فلا نقول يعجبوني قويلك الحق يعجبوني قويلك الحق اي الذي يعجبني هو قويلك وهذا القويل موصوف بانه حق هذا واضح انظر هذا يعني شرطني ليش اشكاله فيها ايه المتن عندي الشرط الرابع او الثالث ان لا يكون اين نحن نعم الا ولا مضمرا ماذا يقصد رحمه الله بقوله مضمرا كيف لا الظاهر خلاف المحذوف المحذوف هو الظاهر المحذوف الا يكون كيف ضمير كيف لا الظاهر المحذوف خلاف المحذوف خلاف الظاهر ان يكون اسما ظاهرا ان يكون نعم ان يكون اسما ظاهرا لكن هل سمعنا هل سمعتم بمصدر وهو ضمير ها كيف انظر ماذا قال بشرحه هل قراتم شرحه قبل ان تاتوا <تصفيق> سبحان الله الكتب معكم ماذا قال رحمه الله الا تقول ضربي زيد حسني وهو عذر قديم قال لانه لسيد بطفولي لكن هل هذا واضح أو غير واضح من قرأه من قبل أن يأتي ولا واحد قرأتهم هل فهمتهم طيب لاحظ اقرأ لما قال محذوفا ماذا ذكر ضربي زيدا حسنهم، ولا نقول ضربي حسن زيدا، سيأتي في الشرط ضربي زيدا حسن وهو عمرا. نبيا. ماذا قال هنا؟ لا اقرا لما ذكر المحذوف ماذا قال لا في المحذوف ولا محذوفا لكن ما الفرق بينهما ألا تلاحظون تشابها بين المسالتين في الحذف والإضمار هنا قال ونام مذمرا لاحظوا هنا جيدا شوف ضرب مبتدا مرفوع ورفعه ها الضمه المقدره منع من ظهورها واشتغال المحل الذي هو الباء بالحركه المناسبه للياء وهو مضاف والياء مضاف اليه زيدا مم. كيف ها مفعول به منصوب ونصبه فتح الضرر على اخره خبر لمن لضربه حسن نعت الصفة ألا تتبع الموصوف التعريف والتنكير ها؟ تتبع ضرب مضاف أو غير مضاف إلى الضمير وهو أعرف المعارف إذن فضل بمعارفة وحسن ناكرة فلا يصح أن يكون خبر نعم إذن هذا خبر لضرب والخبر كما مضى في بابه قلت لكم إنه يشبه الصفه كأنه الصفاء هو وصف هو مصفر للمبتدا في المعنى زيد صادق أليس زيدا يستصف بالصدق الجواب بلا إذا هو هو في المعنى صفة وحكم إلى غير ذلك إذا زيدا مفعول به لضربه وحسن خبر عن عن ضرب لاحظوا الآن أن ضربي مصدر ان ضرب مصدر لان نتحقق من الشرط هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هل ضرب الان ضمير هل هو مضمر ليس مضمر الان لماذا ذكر وهو عمرا قبيح الواو حرف عطف لاحظ الآن لو قال وضربي عمرا قبيح لكن كلامه مستقيما لكنه حذف ضربي وعوضه بالضمير هو واضح الان فهو الان ليس مصدرا في الحقيقه ولهذا اشكل عليكم هو ليس مصدرا ولكنه ضمير عن المصدر عن المصدر ماذا ضربي لانه هو يعود على من يعود على ضربي من فهم الان لو قال وضربي نقول مبتدا وهو كذا مضاب عمر المفعول به قبيع خبر لكنه ماذا قال وهو هو هذا ضامير يعود على ضربي وهل يعمل في عمر النصب كما عمل في كذا نقول الجواب لا يعمل لماذا لأنه مضمر وإن كان هذا الكلام فيه تجوز لأنه لا يوصف المصدر بماذا لانه ضامير لا الكلام غير صحيح. صحيح نعم الكلام غير صحيح نقول هكذا وهو وضربي عمرا قبيح يصح الكلام اما ان ناتي بالضامر هو ونعمله اعمال مصدره الراجع اليه هنا هذا لا يصح لا يسمع لم يسمع هذا لكلام العرب وتاملوا عباطه المصطلح ماذا قال فيها هنا ليس فيه لفظ الفعل هذا هو فيه الهاء والواو فقط واين لفظ الفعل الضاد والراء والباء ليس مفهوم هذا ولهذا قال هو ليس فيه لفظ لفظ الفعل وهذا وان كان يعني تعليل لكن الاولى ان يقال لانه ليس بمصدر ليس بماذا ليس مصدر لان المصدر لا يكون مضمرا لا يكون ضميرا نقول نحن نتحدث عن اعمال المصدر اعمال المصدر لا نقول وإن كان هذا افتيات على ابن هشام لا نقول إنه ماذا أن لا يكون مضمرا لأن اصلا هو ليست مصدر إذن لا كلام لنا فيها هو هذه هل هي مصدر حتى نتحدث عن إعمالها ليس بمصدر إذن لا كلام لنا هنا عن شروط المصدر هذا الذي أردت أن أقوله مفهوم واضح الآن لا كلام على الكوفيين يعني يج... اذن هذا واضح هذا اذا هذا ليس ماذا ليس مصدرا وبالتالي لا يعمل ولعن المصنف رحمه الله ذاكره لما راى ما ذهب اليه بعض الكوفي اذن هذا هو, هو... هذا الذي اراده رحمه الله بكوني بقوله ونا ونا مضمره لأنه قد تقول كيف المصدر مضمر كيف ضمير لا مفهوم هذا المصدر لا يكون ضميرا أبداً شف في قولي مع ضربي ضربي زي هنا زيدين زي زي زي قلنا نصوم بضربي نعم لكن هنا ضربي عامل ومعنوي ايه فهم المعنى بضعيف ويتعامل لا دخل لقاعدهم القاعده لا دخلها هنا زيدا معمول لضرب ويتحقق الشرط الأول أن ان أضرب ها أن ضربت زيدا أو لا بان بأن وفعل ماضي أو مضارع ها لابد أن يحل محله أن مع فعل ما أن أضرب زيدا حسن واضح أن أضرب زيدا حسن أي ضربي زيدا حسن نفهم الآن عندك إشكال ما زال عندك الإشكال خلاص زالة زالة التي هي من يزول زالة التي يزول مضارعها نعم الشرط الثالث قال ولا محدودا الرابع نعم ولا محدودا ما المقصود بالمحدود حين نقول الضرب هذا مطلق او محدود مطلق قد يكون شديدا قد يكون ضربه قد يكون ضربتين قد يكون ثلاث لكن لو قلت لكم ضربه إذن هذا محدد هذا المصدر قد حدد بعدد إذن هذا مقصوده رحمه الله لو قلت الان ضربي زيدا حسن هذا لا إشكال فيه لكن لو قلت ضربتي زيدا حسن هذا خطا ضربتي حددناه نعم ضربتي زيد آه زيدا حسنة هنا لا يعمل لانه ماذا لانه محدود كاف ه يا عين صاد رحمة ربك عبده زكريا ها عبده ها رحمة ربك عبده زكريا وهذه الآية فيها من البلاغه ما فيها ها نعم ذكر رحمتي أنا اختصرت فقط ذكر رحمتي ربيك عبده زكريا لاحظ ذكر رحمتي ربيك عبده زكريا يوجد نوع من البلاغة هنا قال من يذكروه دعونا منه حتى نخرج ذكر رحمتي ربك عبده عبده من لمن اذكر رحمة ربك عبده اذكر ان رحمة ربك عبده اه نعم والرحمة مصدر لكن مصدر رحمة يرحم ما مصدره رحمة فالرحمة هنا ليست محددة ليست محدودة التاء هنا لا تدل على المرة لاحظوا وبالتالي هنا لابد من علم الصرف هناك مصدر لابد أن يكون بتاء مربوطة بالهاء يقولون رحمة رحمه نحن نعلم مصدر المرة من يقول ما هو مصدر المرة ما مصدر المرة كيف نسوغ مصدر المرة فعل. ها فعلة ماذا قال ابن مالك وفعلة كجلسة وفاعلة رحمة إذن هذه المصادر التي تدل على التي تكون بها لا توصف بالمرة إلا بالعدد لابد من ذكر ماذا واحدة تقيد بواحد لو قلت مثلا جلست جلسة يكفي التاء تدل على ماذا وزن فعل يدل على ماذا يدل على المرة لكن المصدر هذا أصله يكون بالهاء فكيف أدل به على المرة؟ لا, ماذا؟ لا بد من واحدة لا أقول جلست جلسة واحدة إلا من باب توكيد لكن أقول رحمته رحمة واحدة أما إذا قلت رحمته رحمة فهنا يدل على المصدر المرة إذن رحمة ليس ليس محددا وبالتالي هنا لا يشكل علينا وجود التاء هنا رحمتي ربك عبده عبده مفعول لرحمة تحقق في الشرط او لا الشرط الأول يجوز أن يسوع ان يحل محلهم أن, أن معه اذكر أن رحم الله ربك عبده زيد هل هو مصغر لا ليس مصغر رحيمة ليس مصغر هل هو شرط الثالث مظمرا ليس مظمرا إذن واضح إذن الشرط الرابع تحقق وشروط حقات كلهم ننتقل للخامس ننتقل اذا ان لا يكون محدودا ولا منعوتا قبل العملي ولا منعوتا يعني لا ولا موصوفا لكن هذا الوصف ليس على اطلاقه منفي انما هو منفي قبل العمل هل معنى هذا انه لا إش كان ان يوصف بعد بعد العمل العمل في ماذا العمل في في معموله لان نأتي الى المثال الاول ها اعجبني ضربك لا ما يعجبون الضرب اعجبني اكرامك ها زيدا الحفي أعجبني أعجبني أمم جابني إكرامك زيدا الحفي هل يوصف الإكرام بالحفي؟ إكرامك ها الحفي أو اكرامك الكثير الكثير إكرامك الكثير الآن هنا اكرام فاعل لأعجبني وعمل النصب في زيد رفع نصب زيد على نفعل له الآن يجوز لي أن أصفه بعد أن عمل في معموله لكن لو قدمت هنا الكثير وصفت الاكرام بأنه كثير قبل العمل لا يجوز فلا يصح أن أقول أعجبني إكرامك الكثير زيدا هذا واضح لا أقول انتبه معاذ لا أقول أعجبني اكرامك الكثير زيدا لا يعمل أقول أعجبني اكرامك الكثير زيدا لا يعمل إذا ماذا أقول أعجبني اكرامك زيدا الكثير فيجوز أن اصف المصدر ولكن بعد أن يعمل بعد ماذا أن يعمل طبعا في هذه المصادر ماذا؟ فاعل مستتر في هذه المصادر ماذا؟ فاعل مستتر كفعلها المأخوذ منها أو الذي يحل محلها يحلو نقول حل يحل أو حل يحل يحلو؟ يفتح أو يجيب عن المشكلة ويحل عندنا حل وعندنا حلول حلول بالمكان وحل للمسألة والمغلق من الأمور حل يحل حلولا وحل يحل حلا فهم هذه كيف القاعدات يمكن أن تعرفها من خلال الصرف او من خلال الاستعمال من خلال الصرف من فعل يفعل يكون فيه المتعدي فعل يفعل والذي منه المضاعف المتعدي وهم مثل شد يشد الحبل مد يمد اليد وحل يحل المسائل يكون باب يفعل فعل يفعل وحل يحل اي فعل يفعل يكون في اللازم حل يحل بالمكان هذا ليس متعديا واضح لا ولكن نحن من خلال يعني لضعفنا في اللغه وقله استعمالنا لهذه المصطلحات تجد كثيرا منا يخلط بين الامر يقول حل يحل بالمكان وحل يحل المساله إلى غير واضح فحل يحل حلا وحل يحل حلولا احدهم تعدي والثاني لازم فنقول هذا المصدر حل محله الفعل مع ان او مع ما اعجبني ان اكرمت زيدا فان اكرمت زيدا حل محل ما ماذا الاكرام اعجبني اكرامك زيدا الان اذا لا يجوز ان نصف المصدر الا بعد العمل قال المصنف رحمه الله نتركه الاولى ان نتركه ظننت انني ساكمله وا لا لا لا, لا تظن لكن بعد كل بس سبحانك اللهم صيفا نعم صيفا للإكرام سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله الناس